book 2 43 43 340 chiriya ghar mein fi hadiqat al hayawan fi hadiqat al hayawan chiriya ghar wahan hai تلك هي حديقه الحيوان هل هي حديقه الحيوان جراف وها هو هنالك الزرافات هنالك الزرافات ভালু कहां है اين الدببه اين الدب हाथी कहां है اين الفياله اين الفياله ساب कहां है اين الحيات اين الحيات شير कहां है اين الاسود اين الاسود معي باس ايك كاميرا ہے معي كاميرات صور معي كاميرا صور. मेरे पास एक सिने कैमरा भी है. معي كاميرا فيديو. معي كاميرا فيديو. باتري कहां है? اين توجد بطاريه؟ اين توجد بطاريه؟ پنگوين कहां है? اين طيور البطريق؟ اين طيور البطريق؟ كانغورو कहां है؟ اين الكنغر؟ اين الكنغر؟ جندى कहां है؟ اين وحيد القرن؟ اين وحيد القرن؟ شاولا कहां है؟ اين توجد دورة مياه حمام؟ اين توجد دوره المياه؟ وها ایک کیفے ہے۔ هناك مقهى. هناك مقهى. وها ایک ریسٹورنٹ ہے۔ هناك مطعم. هناك مطعم. اوٹ کہاں ہے؟ اين الجمال؟ اين الجمال؟ غوريلا اور زیبرا کہاں ہے اين الغوريلاات والحمور الوحشيه اين الغوريلاات والحمور الوحشيه باگ اور مگرمچ کہاں ہے اين النمور والتماسيح اين النمور والتماسيح